ويلاحظ في هذا السنة كله أنه كله من أوائل المتصوفة لكنهم الذين لم تختل عندهم العقيدة لكن عندهم شطحات في السلوك والعبادة مقصود سلوك السلوك الصوفية وليس سلوك الأخلاق أبو القاسم القشيري معروف من كبار المتصوفة الأوائل ثم كذلك السلمي من كبار مصوف الأوائل ومنصور بن عبد الله كذلك وإلحاء بن حسن العنبري كذلك وساهل بن عبد الله التستري من كابر العباد والنساك الأوائل الذين حصل منهم شطحان والمقصود أن هذا القول من التستري يدل على أن العباد الأوائل في القرن الثالث طبعا هو من عباد القرن الثالث كانوا على عقيدة السلف من حيث العقائد العلمية كلهم فلذلك نجد بالاستقرار أنهم في القرن الثاني والثالث من أقوى الناس دفاعا عن العقيدة ومن أحسن الناس تعبيرا عن العقيدة وتقريرا لها ومن أكثر المسلمين أو العلماء أو أهل العلم أو أهل التقى والصلاح عن غيراً على عقيدة ورداً على بداء وبيني نفهم أن الحراف العقدي العلمي في الصوفية ما بدأ إلا في القرن الرابع ومو بعده نعم للحراف العبادات للحراف المفاهيم بدأ مبتراً لكن الحراف العقدي ما بدأ إلا بالطرق مع بداية الطرق البدعية وأما الأركان والعقاب والأدوات فيتسلط به النفات على نفع بعض الشفات الثابتة بالأدلة القطرية كاليد والوجه قالوا أطال أبو سنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوده والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه تابت بالأذلة القاطعة قال تعالى ما منعك أن تستد لما خلقت بيدين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال تعالى كل شيء هارف إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى واصطنعتك بنفسي وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلق فراه بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث ولا يصح تاويل من قال إن المراد بيد القدره فان قوله لما خلقت بيدي لا يصح ان يكون معناه بقدرتي مع قدرهيه بقدرتي بقدرتين لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنيه اليد ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا قضل له علي بذلك فإبليس مع كفره كان أعرق بربه من الجهنية ولا دليل لهم في فوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللقضيان للدلالة على الملك والعظمة ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو حشفه لأحرق السبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلفه ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء ما والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم والجوارف فيها معنى الاكتشاب والانتفاع وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذكرها بفي سفات الله تعالى الفاض الشغية صفة المعا سالمة من الثمالات الفاسدة فلذلك يجب ألا يعدل عن الأ الفاض نفيا ولا إبات للا يثبت للا يحب معن فاسد للا يثبة مععن فاسد أو ينفى معن صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عربة للمحب والمبطن وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يخصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما خوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه أي ثبات صفة العلو لله عز وجل هذا أمر بدل إذا قصد بالجهة العلو فهذا حق لكن تسميتها جهة على هذا النحو الملبس فيها نظر فنفي الجهة نفي للعلو أما نفي الجهة بمعنى أن يقول الله أن عز وجل أحصره شيء من مخلوقاته فهذا أمر بدهي ولا يحتاج أن يتكلم به أحد لأن لم يقل به عاقل من أجل أن ينفى نعم. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أجلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ ولحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى وهذا حق ولكن الجهة ليست أمرا موجودية بل أمر الاعتباري اعتباري يعني في الذهن يعني افتراضي حسنا نقول في اصطلاحنا أمر مفترض افتراضي والاستراض لا يبنى عليه شيء الاستراض توفهم حينما يقول أحد من هذو هؤلاء المبطلين أنه ليس منصوف بالجهة يقصد الجهة شيء في ذهنه والذي في ذهنه أمر لا يثبت ولا ينفى إنما هو العجل الخيال الخيال فالجهة ليست أمراً وجودياً إن قصد بها أمر جدياً فمعنى هذا أنها أنه يقصد المخلوقات التي هي الجهة والأمر الموجود معلوم أن الله عز وجل لا يوجد فيه في مخلوقات أمر بدأي بدون أن نقارره سنفي هنا نوع من العبث لكن قد يتوهم بالجهة أمر في في مخة يعني أمر اعتباري افتراضي وهمي هذا أمر لا تعلق عليه كانت نقول عن نعلق أحكام على ما في أوهامك أيها القائل أو أيها المتكلم نعم ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائل المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وبوقه وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما, لما يأتي في كلامه وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وبوقه فإذا دمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائل المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وقوطه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء لكن بقي في كلامه شيئا أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللقاء مع ما فيه من الإجمال والاستمال كان صرفه أو هذا ما أشرت إليه سابقا ذكرت لكم في القاعدة السابقة من أول أن هذه الألفاظ الأصل أنها متدعة وتترك لا تستاني هذا الأصل فيها لكن يضطر المتكلم من أهل العلم بها فليتكلم بالحق على جهة التفصيل ولا يترك السامع والقارئ يعني في متاهن يعني أحدهما أن اطلاق مثل هذا اللفظ ما فيه من الإجمال والاختمال كان سركه أو وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإقابة والفوقية ونفي جهة العلوم وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يخويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى الثاني أن قوله كشائر المبتدى يعني بدل ما نقول لا تثيط به شيء من مخلوقاته نقول أنه عز وجل بكل شيء محيط خلاص تنتهي لشكال بدل ما نقول لا يحويه شيء من مخلوقاته نقول اللفظ الشرعي وهو أن الله عز وجل بكل شيء محيط هذا قصد بالألفاظ الشرعي نعتصم بالألفاظ الشرعية أولى وأجدر وأبعد عن الشبه والفتنة نعم الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي وفي هذا نظر فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في القرسي ونفو ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فصطف العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع هذا أصل معناها ومنه السؤر وهو ما يبكيه الشارب في الإله فيكون مراده غالب المخلوقات إلى جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوياً بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك ولا يظن بالشيء رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفل النقيضين كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقراً إلى شيء منها العرش أو غيره وفي ثبوت هذا الثلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر فإن أرداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه فلو سمعوا مثل هذا الثلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه عليه به وقد نقل ابو مطيع البلخي عنه اثبات العلوي كما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ولم يلبث بمثله كتاب ولا سنه فلذلك قلت ان في ثبوته عن الامام نظرا وان الاولى توقف وان الاولى التوقف في اطلاقه فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونخو ذلك ومن, من ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون مخصورا بين طبقتين من العالم تطاولوه مخالف لهجماع السلف مخالف لل كتاب والسنه وقال الشيخ وقال شيخ الإسلام ابو عثمان اشناعيد بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الاستاذ ابا منصور ابا منصور بن همشاد بعد روايته حديث النزول يقول سئل ابو حنيفه فقال ينزل بلا كيف انتهى وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقولوا لا مباين ولا مكايد لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاكلون علوا كبيرا وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وخوفه إن شاء الله تعالى محسن تبارك الله قوله لا مباين ولا محاين المباين المنفاصل عن المنفاصل والمحايف المناصق المخالطة هذا سؤال عن سفيان الثوري رحمه الله وإبراهيم من أدهم قال يقول قد سمعت وقرأت عنهما أو أنهما صوفيان وذلك في كتاب المسوع الميسرة بالاديان وذلك المعصر طبعا لا يسر نسبة سفيان الثوري إلى التصوف وإبراهيم من رحمه الله طبعا بعيد عن التصوف معناه البدعي لكن عنده يعني بعض نسالك العباد ومع ذلك فهو بعيد عن التصوف كل البعد فهو إمام له نهجه الذي هو نهج السلف في العلم والعمل والاعتقاد ومعنى سفيان الثوري فمعلوم أنه أبعد الناس عن هذه المقولة يقول بعضهم عدى طولة طحاوي وتعالى عن عمود والرأيات والأركان إلى آخر كلام من الأخطاء التي تؤخذ عليه فما توجيه ذلك ابناء بالعز في هذا الشر وجه كلام الطحاوي وجهه على أحسن المحامل هكذا يمتقي أن نحمل كلام, كلام إمه السلف على أحمل أحسن المحامل فبعيد أن الطحاوي وأنثالهم ملايك الأمة في ذلك العصر يقصدون بهذه العبارات ما يقصده المتكلمون من نفي صفات الله عز وجل فهو مثبت للصفات ولذلك ينبغي في مثل هذا الكلام أن نحمل قولة طحاوي بعضها على بعض طحاوي رحمه الله في نفس العقيدة هذه قرر الصفة كما قررها الصلاة إذن يمتنع أن يكون قصده نفي الصفات وأتاويلها كما يقصد المتكلمون بقوله بنفي الفلود وغيرها فعلى هذا اعتبار ذلك من أخطاء الطحاوي نوعا من التجوز والمبالغة بل الاعتداء والعدوان والظلم أما أن يقال أخطأ في التعبير فهذا أمر سهل العلم قالوا ينبغي أن لا يقول هذا التعبير لكن نفس الشارع تمنى أن الطحاوي رحمه الله لم يعبر بهذا التعبير لكنه حمله على المحمل الصحيح الحسن ورد كرام الشيخ الطحاوي بعضه إلى بعض فحمل على أنه لم يرد المعنى الباطل قطعا فعلى هذا يدون عنه الاتهام وهل في نفي الغايات نفي الحكمه لله؟ لا هل في نفي الغايات نفي سده هو لا يقصد بالغايات العله ولا لا يقصد بالغايات العله والحكمه ابي نسميها غايات بالغايات غايات الماديه الحدود كيف نفسر قول الشارح لا ينظر لا ينظر إليه المؤمن بالأبصار لأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك يبدو أنه ينظر بس وضع كوسين فصارت كأنها لا يقول كيف نفسي قول الشارح ينظر إليه مؤمن بالأبصار مؤمنون طبعا بأن هذا في الآخرة مع قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك ولا إدراك نهاية ثم هل يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضامون في رؤيتها ولا تضامون ما يظهر بأن في هذا إشكال ينظر المؤمنون ينظرون إلى ربهم بأبصارهم يوم القيامة وهذا من غير إحاطة ولا إدراك طبعا إدراك على معنى لكنه قيدها بإدراك نهاية فكان تفسير للإحاط نعم المؤمنون رب يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يحيطون به عز وجل هذا معنى الكلمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تتزاحمون في الرؤية من وضوحها ولعظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤيته ولا تضامون, تضامون لا يكون ينكر عليكم والله أعلم قلنا التحوي وقد وصلنا إلى موضوع الإسراء والمعراج صفحة 270 نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلاب وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى طبعا ينبغي في مثل هذه الحالات أن يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عنه يجمع بين الصلاة والسلام وكره أهل العلم إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة فالجمع بينهما هو السلم وربما يكون المؤلف جمع بينهما لكن سقطت من النساخ لذلك ذكر أنه في نسخة فصلى الله وسلم عليه وهذا هو الأولى وكان الأولى أن يثبت في المتن نعم المعراج مسعال من العروج أي التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته هذه قاعدة في سائر أمور الغيب في سائر أمور الغيب ونحن إلى تقعيدها في هذه المسألة أحوج لأنه المعراج حدث حدث في عالم الشهادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه غيب بالنسبة لنا فمن هنا نحتاج إلى هذه التذكير بهذه القائدة في مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات وأعظمها ومن أعظمها بعد القرآن المعراج فإنها من الأمور التي حدثت فعلا وهي حق وحدثت من باب الـ الـ الـ الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة له وهي غير وحكمها الإمام بها والتسليم ما خبت منها يؤمن به ويسلم به ولا يشتغل بكيفيته ما يقال كيف صعد وكيف عرج كيف أسري به كيف ركب إلى أخرى نعم وقوله وقد وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة اختلف الناس في الإسراء طبعا إذا جاءت اختلف الناس فلتعني اختلف, اختلف أهل الحق يعني الناس عموما بما فيهم الذين شذوا في الآراء أو الذين زلوا من أهل العلم أو من نسب إليهم قول ولم يثبت أو أهل الأهواء يعدون من جملة القائلين عند التفصيل لكن القول الذي يعارض كتاب السنة يرد وإن ذكر فإنه يرد نعم فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن ونقل, ونقل عن الحسن البصري نحوه هذا القول اولا لم يثبت في طريق صحيح لذلك قال الشارح فقيل بعض العلماء الذين نقلوها ايضا من كتب الاثار احيانا يكون عوزي هذا القول ونسب هذا القول فهذا القول لم يثبت وإذا ثبت فإنه محمول كما ذكر الشيارة بعد خليل محمول على أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم يقضتا أما القول بأن الإسراء مناما فهذا شاذب كما سيأتي تفسير لا يصح أبدا وهو خلافة الجمهور بل أجمع اتفق أئمة السلف المقتدى بهم في الدين على أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به كان بجسده وروحه نعم لكن ينبغي أن يعرق الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما وإنما قالا أسلي بروحه ولم يفقد جسده وفرق ما بين الأمرين إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما أرادا أن الإسراء كان مناما وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه ويجعلان هذا من خصائصه فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت وقيل كان الإسراء مرتين مرة يفظة ومرة مناما وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقر وبين سائر الروايات طبعاً أيضاً هذا القول لا يثبت الإسراء إنما كان مرة واحد وكما سيأتي سبب هذا القول الاضطراب في حديث شريك وحديث شريك أهل العلم لم يعتدوا به لأنه فيه نوع اضطراب وقوله وفيه زوائد شاذة عن روايات اكتقاه فلا يؤخذ به في أمر غيبي فعلى هذا الإسراء يقظةً بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه وإنما حدك مرة واحدة نعم وكذلك منهم من قال بل كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق وهذا يفعله ضعفاء أهل الفديث وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإشراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعتة قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر قال الشيخ شمس الدين بن القيم يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا فيقول أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراب صحبة جبريل عليه السلام فنزل هناك وصلى بالأمرياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك ألبث ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرآ فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحبا به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فطيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقرب نبوته ثم رفع إلى شدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان طاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت قال أبي خمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخطيف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لقظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخطيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين, وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخطيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هذه الجمل الجمل التي ذكرها والأحوال كلها واردة في أحاديث أو جملتها واردة في أحاديث صحيحة فقد اكتصر أو حاول المشارف رحمه الله أن يسرد ما صح من قصة الإسراء والمعراج وترك ما جاء في بعض الروايات الضعيفة لسيما أن الـ الـ الوضع حول الإسراء والمعراج كثير جدا حتى أن بعضهم قد يوصل حكايات الإسراء والمعراج التي لم تثبت إلى المجلد أو أكثر أما ما تبت فهو القليل وأكثر ما ذكره بل سائر ما ذكره هنا مما صح نعم وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه طبعا هذا في المعراج في المعراج نعم وقوله وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها وأما قوله تعالى في صورة النجم ثم دنى فتدلى فهو غير الذنو والتدل المذكورين في قصة الإسراء فإن الذي في صورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وأما الدنو والتدل الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتذليه وأما الذي طبعا هذا ورد في الأخار لكنه من حديث شريك يعد هذه المشكلات مشكلات النصوص من مشكلات الأثار لكنه ينبغي أن يؤخذ بالقبول في الجملة ما دائما ورد أهل الشيخا والحديث الذين أعلموا منها بالرواية والدراية قبلوها فالأولى أن لا يتكلم فيها تأخذ بالتسليم والله أعلم نعم. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين مرة في الأرض ومرة عند صدرة المنتهى ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح هذا هو المعروف عند الإقلاق وهو الصحيح فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي إلى إمثال النبوة وهو كفر وهناك أمور أخرى أيضا معلومة بالضرورة يعني كل عقل سليم يسلم بها وهو أنه لو كان, لو كان الإسراء والإعراج في ما كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لما أنكره المشركون لأنه لو قال بأني حلمت أو رأيت في المنام ورؤية لأني فعلت وفعلت ما أنكره عليه لأنه من باب الرؤى والإحلام فلما, كانت فلما كان الإسراء والمعراج بالجسد اشتد نكير المشركون الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يسلمون ولا يصدقون ثم أن الإسراء والمعراج لو كان بالروح محتاج إلى براق أصل الإسراء أما المعراج فليس بأهل الصح الله صح أنه لم يكن بالبراق لو كان المعراء والإسراء بالجسد بالروح فقط يعني إسراء منام محتاج إلى البراق وهكذا سائروا مشاهد الإسراء في حدثت النبي صلى الله عليه وسلم يدل سياقها على أنها بالجسد والروح ولو كانت في الروح فقط لما كان لها اعتبار ولما كانت اعجابا ولا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كانت فاصلا بين المؤمنين والكافرين ولا كانت معنا للولاء والبراء فاصلا بين الحق والباطل ولم استعمل المشركون ما استعملوه من الاتهكم والاستهزاء وإلى آخره ولم احتاج إلى أن يقال لي لو كانت مناما لم احتجنا إلى أن نسمي أو يسمى أبو بكر بالصديق لأن هذا ما هو يصدق به جميع الناس من ادعى أنه قال أني حلمت البارحة وفعلت وفعلت ما يستطيع أحد ينكر عليه أنه حلم لأن أمثال تضرب أوهام في مخك أو في راسك لكن نظرا لأنها حقيقة وبالجسد والروح فإنها صرف لها هذه اللوازن ضرورية نعم الله أعلم فإن قيل فما الحكمة في, في الإسرائيل إلى بيت المقدس أولا فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقا ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخضرهم بنعته وفي حديث المعراج دليل حل... طبعا قبل أن تنتقل هذه طبعا أيضا مما ينبغي أن الإمام بمثل هذه المورة الغيبية لا يتوقف على معرفة الحكمة الإمام بجميع مسائل الغيب لما في ذلك الإسراء والمعراج وما حدث فيه مشاهد مشاهد وأحداث لا يتوقف الإمام به والتسليم به على معرفة الحكمة أبدا لأن هذا أمر حدث وكان على سبيل العجاز والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة فلا داعي أن نقول لماذا ذهب لبيت المقدس ولماذا مر عن السماوات السبع على هذا النحو ولماذا الردس ردد بين موسى ورد إلى غير ذلك من الأمور التي هي من باب الترف العلمي الذي لا ينبغي أن يسلك المؤمن بل أحيانا تكون من باب ما نهى الله عنه من السؤال عن أمور لا يجوز السؤال عنها فالتماس الحكم في هذا الأمور لا يتوقف عليه شيء نعم وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره من هذه الوجوه أن هذا التفصيل الذي حدث, حدث كون نبي صلى الله عليه وسلم يعرض به إلى السماء وينتقل من سماء إلى سماء إلى فوق سماء الدنيا عن القلق أقرب ثم الثاني هو فوقها والثالث فوقها والرابع والخامس إلى السابع ثم إلى صدر المنتهى ثم بغند ذلك قرب من ربه عز وجل فهذا كله دليل على العلو الذاتي لله سبحانه العلو الذاتي لله سبحانه ثم ما ورد من عبارات صحيحة في المعراج وهي كنبي صلى الله عليه وسلم صعد وأنه في صعود إلى ربه دل هذا بالضروره على علو الله عز وجل بذاته ثم القرب قد ورد في النص الصحيح كذلك هذا دليل على علو الله عز وجل وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه في علو الله ثم أنه دليل على العلو بذاتي وكذلك ترددت مواد من ان موسى منع من ان محمد صلى الله عليه وسلم تردد بين الله بين موسى وبين الله بين الله عز وجل وبين موسى. هذا التردد دليل على العلو الذاتي لله عز وجل وغير ذلك مما هو ضرورة في قصة الإسراء مما يعد ضرورة في إثبات العلو وهذا من الأمور التي تصرف التأويل في العلو لأن الجهمية أنكروا العلو مطلقا ووصفوه الى معاني اخرى وكذلك تبعت المنطقه ثم جاء المتاخر أهل الكلام من اشعر الماتريديه ومن نحنحهم فانكروا العلو الذاتي لله سبحانه ومن هنا اضطروا لتاويل الاستواء واضطروا لتاويل النزول واضطروا لتاويل المجيء كما يريك بجلال الله عز وجل واضطروا الى لوازم اخرى كثيره بالكثير من أف... انكار افعال الله عز وجل وساوينه وإنكار صفات الله الذاتية وتأويلها كثير منه إنما حدث بسبب إنكار العلوم والاستواء ولذلك عد كثير من أهل العلم انكار الاستواء هو أول بدع الجهمية وأنه مفتاح التأويل والتعطي ومن أنكر الاستواء سهل عليه أن ينكر غيره وكذلك لوازم الاستواءها العلو طبعا المتكلمون يقولون العلو هو العلو المعنوي لأن العلو المعنوي بأدباده ليحتاج إلى تقريب العلو المعنوي يحتاج إلى مثل هذه النصوص كذلك العلو المعنوي لله عز وجل لا يحتاج إلى تقريب هذه النصوص إنما العلو الحسي الذي ربما تشتبه فيه العقول فهو الذي يحتاج إلى تقرير على نحو إثبات الاستواء وإثبات الفوقية لله سبحانه وإثبات أفعال الله عز وجل التي لها اقتران بالعلو كالاستواء والنجي والنزول ونحو ذلك فإنها دلالة قاطعة على العلو الذاتي لله على مالك جلاله سبحانه من غير توهم صورة ولا توهم التشميع والتمثيل الله سبحانه يثبت له الكمال المطلق من كل وجه على مالك جلاله دون أن يرتبط ذلك مما في الأبهان في عالم الشهادة وفي واقع المخلوقات نعم الحول قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غيافا لأمته حق الأحاديث الوالدة في ذكر الحوض تبلغ حد التواسر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا رضي الله عنهم ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضك ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريف كعدد نجوم السماء إذن الحوض حوض تشسي بوصل أوصافه التي ذكرت هناك من أنكر الحوض لكنهم كل من شذال الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الزنادق فالذين أنكروا الحوض شذال حتى في كثير من الفرق كثير من الفرق تثبت الحوض نعم وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليردن علي ناس من أصحابي الحور حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك ورواه مسلم اختلف في معنى هذا الحديث اختلاف كثير لأن الرافضة اتخذته ذريعة للقول بتكفير الصحابة وزعمت أن هذا يعلم ردة الصحابة أو كفرهم وقد كذبوا فإن الحديث عند أهل العلم محمول على معانية كثيرة منها أن هذا يصرف إلى أهل الردة أهل الردة الذين كانوا دانوا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاةه ما مات رجعوا عن الإسلام فمنهم من مات برتد فينطبق الحديث على طوائف منهم ومنهم من قال إنما ينطبق الحديث على طوائف من الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة لم يحدث منهم أهواء والاختراف وأن كلمة أصحابي أو صيحابي لا تعني الصحبة من مصطلحها المعهود إنما تعني التبعية والإيمان به وبعضهم قال أن هذا, هذا يقع في طائفة من الأمة يحرمون من ورود الحوض لكنهم لا يحرمون من الجنة لا يعني ذلك أنهم لا يريدون الجنة إنما يفرمون من ورود الحوض فقط لأفعال فعالوها اقتضت ذلك وغير ذلك مما قاله العلم وهو بعيد كل البعد عما ذكره الرافضة وغيرهم لا سيما وأن عدالة الصقابة وأنهم من أهل الجنة في الجملة وأنهم أيضا توفي والرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض هذا مما اتفق عليه سلف الأمة ليس محل إشكاء ثم ان هذا الحديث كما ذكر العلم لم يكن على مقالة الرافضة يعم إنما كان في أناس هؤلاء الناس قد يكونون أفراد قلة قد يكونون من المنافتين قد يكونون يتظاهرون بتعب التبعيث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون ممن خالفوا في بعض الأمور أو أذنبوا ذنوبا فاكتضاها ذلك حرمانهم من الحوض دون أن يحرموا من الجنة أو يكونوا من هذه الأمة ولا يلزم أن يكونوا ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في وقته إلى آخره مما ذكرته وما ذكره العلم فليرجع إلى شروعهم في ذلك وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال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 هل تدرون ما الفوثر قال الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا في دليل على التفسير الذي فسر به بعض السلف النص السابق وعمثاله من أن المقصود الأصحاب من الأمة لأن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الله وأن ليس المقصود الصحابة بالضرورة نعم ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة والباقي مثله ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوتر إلى الحور والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط وروى البخاري ومسلم طبعا هذا التفسير قد عارضه بعضه العلم أي الاستنتاج من أن الحوض في العرصات قبل الصراط قد عارضه أهل العلم وأيضا ردوا هذا الاهتجاج وقالوا أن الاختلاج عن الحوض والرد على العقاب لا تدري لا تعني الرد عن الإسلام جملة إنما تعني الإحداث في الدين أو اتكاب بعض المنهيات من اقتضى حرمانهم من الحوض ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من أهل النار أو لا يكونوا من أهل الجامعة بعضها العلم قال أن هذا ليس في دلالة على أن الحوض قبل الصراط فلقالوا أن الحوض بعد الصراط وإن كان الذين تجاوزوا الصراط كلهم من الناجين فإن نجاتهم لا تعني أنهم بالضرورة يريدون الحوض فقد ينجي أناسهم ويكونوا من أهل وينجون من الصراط لكنهم يحرمون من شرب الحوض من الشرب من الحوض لأسباب أخرى والله أعلم ومع ذلك ورد كلام كثير هل الحوض يورد مرتين مرة في المحشر ومرة بعد الصراط أو أنه حوض واحد ويكون بعد الصراط أو قبل الصراط كل هذا ليس فيها دليل مقاطع لكن يحتمل أن يكون الحوض بعد الصراط وأن هؤلاء الذين اخترجون بعد أن تجاوزوا الصراط يكونوا من أهل الجنة لكنهم يحرمون بسبب ذنوب الفكبوها يحرمون من الشر وأن الاتذاذ على العقاب لا يعني الرد الكامل عن الإسلام إنما ربما يعني الابتداء عن نحو ذلك الله أعلم وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا خرطكم على الحوض والخرط الذي يسبق إلى الماء وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في حال من المسك والربراب من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بقضله وكرمه قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبي والمعنى يكفضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراف قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله قال القرطبي هو كما قال ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر محسن بارك الله بك ونسأل الله ونجعلنا جميعا من, من يريد يرد حول رسوله صلى الله عليه وسلم نستأنف القراءة في شرح التحوية لكن قبل القراءة كنا بالدرس الماضي بدأنا بموضوع الشفاعة وما مر الكلام عن الشفاعة يحتاج شيء من التقعيد والعنصرة وشير إلى بعض ذلك بإجاز فأولا ما يتعلق بتعريف الشفاعة سبق الحديث عنه لكن يحتاج إلى شيء من ذكر معاني الشفاعة اللغوية ليتحدد المعنى الشرعي بشكل أدق الشفاعة في اللغة من الشفاعة وأحيانا يقال الشفع وهو ضد الوتر والشفع هو الزوج من العدد أو من الأشياء فالواحد وتر ومن ضاف إليه يعد شفعا ومن معاني الشفاعة الزياده والانضمام والاضافه والاقتران والمعاونه والمساعدة والشافع هو المعين والمشفع هو الآذن بالشفاء او الذي تطلب منه يطلب منه الشافع الحاجة أو ما يشفع به والمشفع هو الذي يؤذن له بأن يشفع أو يطلب منه تطلب منه الشفاعة المشفع هو الذي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منه أن يشفع عند غيره وكذلك الذي يؤذن له بالشفاعة أما المشفع فهو الآذن والذي تطلب منه الحاجة الحاجة هي موضوع الشفاعة الشفاعة من حيث تفصيلاتها أنواع كثيرة فهي من حيث الحكم مثبت ومن فيه ومن حيث الزمان شفاعة في الدنيوية والشفاعة المصروية ومن حيث الأحكام لا تفصيلات كثيرة سأتحدث عنها بعد قبل أما أنواعها من حيث الحكم وهو أنها مثبتة ومنفية فالمقصود بذلك ما يحدث من الشفاعات وإلا في الشفاعة الشرعية الشفاعة التي ورد بها الشرع كلها مثبتة بمعنى أنها مقبولة إذا توفرت شروطها والشفاعة المعنية الكتاب والسنة هي الشفاعة التي توافرت شروطها وهي المثبتة وهي التي تكون يوم القيامة من من يأذن الله لهم وتكون لمن أيضا يأذن الله ويرضى بأن تكون لهم الشفاعة كما سيأتي تصيب أن الشفاع المنفية فهي المردودة وهي الشفاعات البدعية الشفاعات التي يفعلها الكفار والمشركون وأهل البدع لكنها لا تطبق عليها الشروط الشرعية كالاستشفاع بالحيء فيما يتعلق بنصيره يوم القيامة استشاع魚 الحي فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة فإن الأحياء لا يستطيعون أن يشفعوا فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة في الحياة الدنيا إنما تكون يوم القيامة, يوم القيامة لمن يأذن الله له كذلك من الشفاعات الممنوعة المردودة الشفاعات بالأموات فيما يتعلق بمصير العباد يوم القيامة ونحو ذلك مما سيأتي ذكر شيء من الأصناف أما من حيث أحكامها فكما قلت فلها أحكام فللشفاعات في الدنيا أحكام وللشفاعات في الآخر أحكام أما الشفاعات في فمن الدنيا فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع أما الجائز فأوله ما يتعلق بشفاعات الناس في دنياهم فيما يتعلق بنفع بعضهم لبعض فيما يقدرون عليه وهو منه ما يسمى عند الناس الوساطة فهذا أمر جائز إذا لم يكن فيه ظلم ولا تجاوز لقدود الشر ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام فإذا وافق الشرطة وجائز بل إنه من أبواب الحسبة ومن الأمور التي يتمس فيها الأجر من الله عز وجل لأنها نفعل للناس ونفعل الناس من أعظم أبواب الخير فهذه مسألة تسمى شفاعة جوزاً ولا تدخل في الشفاعة الشرعية المعنية في الكتاب والسنة إلا فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية يعني ليست من الشفاعة الدينية التي تتعلق بمصائر العباد يوم القيامة أو بحضوظهم الغيبية فإن هذا أمر لا تدخل فيه الشفاعة أما الشفاعة الشرعية المتعلقة بمصائر العباد فإن فإن منها ما هو جائز ومن صوره أولا الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياة وهذا يدخل بالتوسع أو أنه إلى معنى التوسع الأقرب لكن تجوز بعضهم العلم باستسمية شفاعة كما كما أن أهل اللهواء سموه شفاعة وعنى أدخلوا فيه شفاعة الآخرة بمعنى أنهم خلطوا بين الشفاعة الجائزة الدنيا وتوسعوا بها حتى أدخلوا فيها الشفاعات الممنوعة في الدنيا والممنوعة في الآخرة فمن هنا سمي هذا النوع من التوسل شفاعة أي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة والمقصد به التوسل بدعاة التوسل بدعاة وقد يسمي بعض الناس بذات النبي صلى الله عليه وسلم توسل الشفاعة وهذا فيه تجوز وفيه أيضا خروج عن الحد الشرعي بمعنى الشفاعة ومعنى التوسل فرق بين التوسل والتبرك بينهما وجوه اكتران ووجوه اكتران لكن التبرك بالمعناه الواسع الذي يفهم عند الناس لا يدخل فيه كثير من الصور التي تعمل الآن التبرك الشرعي أكثر الصور التي تعمل الآن لا تدخل في بمعنى المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاستشفاع به في حياته بمعنى طلب الدعاء منه وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم من صوره دعائه للأعمى ومن صوره دعائه صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة ودعائه لأمنته ودعائه لأصناف من الخلق فهذا استشفاعا مشروع. مثل التبرك سيئة الكلام عنها في درس قادم المهم بمناسبتها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بذاته وبأشيائه المباشرة في حياة لكن بعد وماته بعد مماته ما لا يجوز التبرك بما قطع من آثاره وآثاره كلها انقطعت الصورة الثانية من الشفعات الشرعية الجائزة في الدنيا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح أو نحوه, أو نحوه بمعنى أنه يجوز أن تقول لغيرك أدعو الله لي لكن بشرط أن يكون ذلك على جهة الاعتماد على دعاء الغيب وأن يكون لمناسبة بمعنى أن لا يكثر منه الإنسان إذا أكثر منه اتكل على غير الله وأيضا ترك السبب المباشر وهو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل بعبادته ودعائه والتي هي أوجب الواجبات على العباد على كل عدد لكن إذا جاء لذلك مناسبة فإنه يشرع للإنسان أن يجز له أن يطلب من غيره من الصالحين ومن المؤمنين من المسلمين أن يدعو له إذا اقتضى الحال ذلك كان يكون المقام مقام ضرورة أو المكان مكان وفاضل أو الزمان زمان وفاضل أو نحو ذلك كذلك من صورة التي هي ذلك كله الاستشفاع بدعاء او الاستشفاع بالحيف ما يقدر عليه الاستشفاع بالحيف فيما يقدر عليه وبعض هذه الأمور تدخل في باب التبرك المشروع وبعضها يدخل في باب الشفاعه وبعضها يدخل في باب الوسيله أو التوسل وبعضها يدخل في باب الحوائج العاديه التي ليست من جوانب العباده أو من أمور العبادة وعلى هذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتهم قطع الاستشفاع بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالرجال الصالحين بعد وفاتهم أو فيما لا يقدرون عليه كذلك ممنوع وكذلك الاستشفاع بالأي أحد من الخلق حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه هذا ممنوع وهو من الشفاعة المنخية ويدخل من في الشفاعات الممنوعه في الدنيا الاستشفاع بالاشياء الأشياء كالاحجار والاشجار وغيرها فانها لا تشفي لا في الدنيا ولا في الاخره حتى من الذين يعلقون الاستشفاع بهذه الأشياء على الاخره بمعنى انهم يقولون نستشفي بها الان لتشفي علينا يوم القيامه فانهم بذلك يقعون في الشرك أما في الآخرة فإن الشفاعة كذلك منها مهما الجائز ومنها الممنوع أما الشفاعة الجائزة فلها التي تتوافر شروطها كما ورد في الكتاب السن أولا أن الشفاعة لا تكون إلا عند الله عز وجل لا يحدث بين الخلق شيء من انتفاع بعضهم لبعض لا تكون عند الله عز وجل فهو سبحانه الذي يشفى عنده الشافعون وهو الذي يأذن لمن يرضى عنه ولمن يرضى له ثم لا تكون الشفاعة ثانيا لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل كما قال عز وجل من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وثالثا لا تكون الشفاعة إلا برض الله عز وجل عن الشافع وعن المشفع له فعلى هذا الكافر لا يشفع ومن لا يرضى الله عنه لا يشفع وكذلك الكافر لا يشفع له ولا يأذن الله بالشفع له لأن الله عز وجل بعد مواصل الكافرين بصفاتهم الرئيسة وهو أنهم لا يؤمنون الصلاة ولا يؤمنون الزكاة ولا يؤمنون باليوم الآخر قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشفعين والمقصود أن الشفعين الذين يتوهم شفاعتهم لا تنفع وكذلك الشفعين الذين يرضى الله شفاعتهم لمن رضي عنه لا تنفع شفاعتهم لهؤلاء الكافر ولذلك لم يرد أنه تثبت الشفاعة لكافر أبدا يوم القيامة على الإطلاق إلا فيما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف له من عذاب جهنم نسأل الله السلام وهذه شفاعة لا تتوافر فيها صفات الشفاعة لأنه لا ينجو بها من النار ما عدا هذا هذا النوع من الشفاعة فإنه لا يجوز ولم يكن أو لا يحدث ولم يرد في الشرع وكل ما يزعمه أهل الباطل وأهل البدع من شفاعات يدعونها أو لفئات أو لطوائف أو لجمادات أو لأي نوع من المخلوقات تخرج عن هذه الشروط وهذه الضوابط فإنها ليست صحيحة وتدخل في الشفاعة المردودة المنفي والشفاعة من حيث الأشخاص أيضا أو من حيث الأنواع منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد الشفاعة المطلقة هي ما ثبت من أن جميع الأنبياء وكذلك طوائف من المؤمنين وكذلك جميع الرسل والملائكة يشفعون لطوائف من أهل التوحيد غير مسمين ولا يعرف أحدا منهم بعينه والشفاعة المقيدة منها ما قيد بالنوع منها ما قيد بالشخص أما الشفاعة المقيدة بالنوع فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائل من أمة وأما الشفاعة المقيدة بالأشخاص فإنا لا نعرف منها إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طارب أن يخفف عنه من العدد والباقي كله شفاعة من تدكل في الأنواع كذلك بالنسبة للشافعين منهم ما, هو منها منهم ما هو شفاعته مطلقة ومنهم ما شفاعته مقيدة أو مسمى وبعضهم مطلقة فمثلا ورد ورد أن الأنبياء جميعا يشفعون وأن الرسل يشفعون وأن الملائكة يشفعون دون تحديد لأحد بعين وورد أن المؤمنين يشفعون دون أن يحدد أحد بعين لكن ورد في بعض النصوص ثبتت وأعظى به العلم سيئتها أن طائدة من المؤمنين لهم شفاعة خاصة وهم الشهداء كذلك ورد أن نوعا من ابناء المؤمنين أو أبناء المسلمين يشفعون وهم الأطفال الذين يموتون قبل سن البلوغ أطفال المسلمين الذين يموتون قبل سن البلوغ أي قبل التكريف إذا احتسبهم أهلهم فإنهم يشفعون كذلك وردت ورد بعض الشفاعات المقيدة المخصصة مثل شفاعة القرآن شفاعة الصيام وردت نحو ذلك من الشفاعات التي لا يجوز ثباثها إلا لما لمن ثبتت له أو لما ثبتت له أما ما يدعيه الأهل الأهواء وأهل البدع من إطلاق الشفاعة وصرفها لمن يهوون فهذا باطل وهو نوع من بل أكثره يدخل من أنواع الشرك يدخل في أنواع الشرك فما كان منه صرف للدعاء لغير الله عز وجل وطلب النفع من غيره فهو شرك وما كان منه يدخل في التبرك فهو على درجات وما كان منه يدخل في التوسل فهو على درجات منه ما هو شرك ومنه ما هو بلعة مغلظة ومنه ما هو دون ذلك. الله أعلم والآن نستأنف قراءة الدرس فلوصلنا إلى صفحة 20 ناوات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 وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهه الشارح هنا ذكر صورة من صور الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في وكأنه أراد هذه الصورة مثال على قاعدة أراد أن تكون هذه الصورة أو ما يشبهها أمثلة على قاعدة وهي أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره قد يقصد به الاستشفاع بذاته فإذا كان هذا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذاته وسيطه من الله عز وجل فهذا لأشك أنه باطل وإذا كان المقصود به اعتبار ذاته مباركة يكون الاستشفاع من باب التبرك فهذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم وإن كان المقصود بالاستشفاع بذاته أي الاستشفاع أو الاستشفاع به إذا كان المقصود بالاستشفاع به الاستشفاع بدعاءه ووحي فهذا حق وجائز وكذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفى بذاته تبركا لا يتبرك بذاته أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته إنما يتبرك بدعاء بمعنى يطلب منه الدعاء يطلب منه الدعاء فقط نعم أحدهما أنه أقسم بغير الله والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق هذا إذا كان المقصود القسر والغالب على يعني فهم الأولين قبل أن تضعف معالم اللغة في أدهان الناس كان الغالب في مثل هذا الإطلاق أن يقصد به الإقسام أو الحلف أو الحلف بحق نبيه كان يقسم بالحق لكن قد يراد بكلمة بحق نبيك يعني أن مجرد الاستشفاع بدون إقسام لا تكون البال تكون الباء قد يقصد بالباء أن تكون سببية وهنا قد لا يكون قصب لكن الشارح غلب المدلول اللغوي العام عند الناس في مثل هذه الأفواب وهو أن يقصد به الأقسام أي الحلف, الحلف. نعم. والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق. ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه فقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاد رضي الله عنه وهو رديفه يا معاد أتدري ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليه من يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يكسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به لأن السبب هو ما نصبه الله سببا وكذلك الحديث الذي وعلى هذا فإن قول القائل بحق نبيك أو بحق كلان من الصالحين أو غيرهم يكون فيه نوعا من الاعتداء في الدعاء من جانب وأيضا من التوسل البدعي من جانب آخر أما أنه اعتداء في الدعاء فلأنه سأل غير حقه غير حقه وأما الأمر الثاني فلأن حق الشخص المسؤول به حقه له لأن الله عز وجل ضمن حقوق العبادة والله عز وجل ضمن عجابة الدعاء إذا لم تمت إذا, لم إذا انتفت الموانا ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أو كل إنسان له عمله فمن هنا حق الغير له يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يسأل الله بحق غيره بسيما أن الله عز وجل وعده بأن يفي له بحقه فإذاً المشروع لكل إنسان أن يسأل بحقه هو لأن الله وعد السائلين وهذا الذي يدعو هو من السائلين ولأن الله عز وجل جعل حقوق العباد لا تتعداهم حقوقهم يوم القيامة لا تتعداهم كل إنسان له عمله وعليه وزره فإذا السؤال بحق الآخرين سوء أدب مع الله عز وجل واعتداء في الدعاء وظلم للآخرين ثم إنه ينبئ انجه ينبئ انجه لأن الذي يسأل بحق الغريف لم يعرف حقيقة ما وعد الله به عباده ثم إنه لم يقدر لها حق قدره ثم إنه اعتدى على حقوق غيره الذين جعلت حقوقهم لا حقوقهم جعل الله حقوقهم لهم إذن لا يجوز بل لا يشرع بل يكون من البدعة وأحيانا ربما يصل إلى الشرك أن يسأل الإنسان حق غيره أو بحق غيره أو يتعلق إيمانه ورجاؤه وطمعه بحق غيره نعم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسهلك بحق من هذا وبحق السائلين عليك فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي بخلاف قوله بحق فلان فإن هذه العبارة هي التعليل لجواز مثل هذا الدعاء حتى لو لم يثبت النص الحديث الذي أورده ضعفه كثير من أهل العلم وعلى هذا لا يعتد باستدلال به على سبيل الجسم والقطع إنما يشتأنش لكن من حيث, قو... يعني من حيث الرجوع وإذا رجعنا إلى قواعد الشرع في مسألة الدعاء والتوسل والشفاعة وجدنا أن الإنسان إذا سأل ربه بحق السائلين على اعتبار أنه هو من السائلين وأنه سأل ربه فعلا فعلى هذا يكون مشروع لأنه اتخذ أو تعلق بالوسيلة التي شرعها الله وهي الدعاء لله عز وجل وما وعد الله به عباد أو ما وعد الله به الدعين إذن كلمت بحق السائلين قد تجوز لكن فيها نوع يعني التواء في الدعاء وإنجازت ففيها نوع التواء في الدعاء يجب أن يثق بوعد ربه عز وجل وإذا عمل عملا صالحا فإنه وسيله إلى الله فعليه أدعو بيذعي المأثورة والله عز وجل علام الغيوب يعرف أن هذا الإنسان له رصيد من الطاعات وله رصيد من فعل خير فلا يعني يلزم بل لا ينبغي الإنسان يتكلف في الدعاء بحيث يتعلق مثل هذه العبارة بحق السائلين هذا إذا كانت ما ثبتت شرع أما إذا ثبتت فلا بد من قبولها لكن يظهر والله أعلم أنها لا تثبت أو أنها ضعيفة وعلى هذا فتكون جائزة لكن الأولى أن الإنسان ينصرف إلى الأساليب الواضحة في الدعاء وإلى الأدعي المأتورة نعم بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى لماذا كان من الاعتداء في الدعاء لأنه طلبه بحق الغير أو عن طريق الغير وكأنه مواثق بوعد الله له هذا من ناحية من ناحية الأخرى أنه كأنه ما عرف أو في الغالب أن من يفعل هذا يجهل الأصل الشرعي المعلوم وهو أن لكل إنسان ما عمل ولا أحد ينفع غيره فإذن هو نوع من الاعتداء لأنه اعتداء على الحق الآخرين ولأنه أيضا فيه نوع من عدم استقر بالله عز وجل وذلك كله اعتداء نعم وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء وقد قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين طبعا قوله هذا يقصد به ما ضربه مثلا قبل وهو بحق هلان أو بحق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك نعم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء وقال العبادات بخلاف الأحكام, بخلاف الأحكام يعني الـ الـ الـ الأحكام الأصل فيها السعة والأصل فيها الاجتهاد والإباحة أمور الحلال والحرام الأصل في الأشياء الإباحة لكن العبادات بالعكس مبناها التوقيف أي موقوفة على ما ورد في الشرع.